لا شريك له وأشهد ودن محمد حبده ورسوله ثم أما بعد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميل مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم, وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميل مجيد وenza من عظيم الأمر أن يعرف الإنسان نفسه وما عرف العباد أنفسهم إلا حينما يكون كتاب الله عز وجل وإن أشرف العلوم هو علم التفسير لذلك لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يشتقون إليه لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونبيكم كانوا يقرؤون القرآن بقلوبهم ودي مهمة جدا أن تستشعر القرآن وما فيه من آيات لأنك حينما تسمع القرآن الله عز وجل يتكلم إليك وينادي عليك إما بأمر وإما بترك وإما بترغيب وإما بترهيب وإما بتوحيد كل أمور الحياة وكل الخير والسعادة جمعت في هذا الكتاب بين اللحظة والأخرى يضيق سطر الإنسان فيريد أن يسمع ويريد أن يقرأ ولكن كيف تدخل على القرآن والقلب شغل هو هذا المهم كيف, تسمع, كيف تسمع, القرآن تسمع القرآن وقد امتلأ القلب, امتلأ القلب من, الدنيا من الدنيا وما فيها فيه نسأل الله عز وجل العفو والعافية لذلك, لذلك كان من لذلك المفترض لذلك أو, الواجب, أو الواجب, على الواجب على كل مسلم أن يكون له حظ مورد من قراءة القرآن ومن التفسير, ومن التفسير لأن أعظم شيء أن تعيش مع كلام الله عز وجل وأن تستشع وليست العبرة بكثرة القراءة ولكن العبرة بالتدبر لماذا؟ لأن بيماذا؟ تدبر بيماذا؟ هو الأصل هو التعبد أن تتعبد لله بكلامي, بكلامي وما أعظم أن تتعبد لله عز وجل بما جاء من عندك سبحانه, سبحانه وتعالى لذلك النبي صلى, صلى الله عليه وسلم كانت تمر به الآية ما هي نفس الآية لحنا من نقرأه النهاردة ولا نبكي وربما قام الليل كله بآيات ما هو السبب وما هو السبيل الهدف وعلو الهم النبي صلى, النبي صلى الله, صلى الله, صلى الله, الله, كانت الله عليه وسلم كانت همته عالية جدا وكان, وكان يعني أعظم وكانت أعظم, أعظم, أعظم, أعظم هم عند النبي صلى, النبي صلى الله, الله عليه وسلم أنه كان حريص عليك ودمن الشيء العليل أن يكون حريصا عليك وأنت ليست حريص على نفسك لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم التنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان فبعض الناس استغربوا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص هاتان السورتان بهذه القراءة وفي يوم الجمعة حسناً كلكم تعلمون وغالبكم يعلم فضل الجمعة والجمعة يعني تعريجاً سريعاً يعني في أقوام غالوا فيها وفي أقوام يعني فرطوا فيها لماذا؟ غالب المسلمين إلا من رحمه الله صارت الجمعة كيوم عاد وهذه مصير لأن الجمعة فيها فضل خص الله عز وجل به دون نحن الأيام طب انت سايب الخرد المية ده في تبكير وفي كذا وفي كتبات حسنات وفي كذا وفي الإمام يصعد المنبر وفي ساعة إجابة وفي استغفار وفي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه فضائل أنت تحتاج إليه فلما ضيعتها صار هناك تفريط وإفراط في أمر الجمعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء يقرأ في فجر الجمعة بالإنسان تذكيرا وأنا محتاج تذكيرا نعم, نعم. كلنا يحتاج, تسكين. كلنا يحتاج أن يرجع إلى أصله لأن الدنيا لما تقلب على القلوب وعلى الإنسان فرى بأن الإنسان ربما يكون فرعون وهو لا يده إما بجاه إما بسلطة إما بهوى إما بعزو إما بأي شيء لأن الإنسان يتقلب ولو, ولو لم يكن, ولو يكن, يكن الإنسان ظالم لنفسه ما قال ربنا ظل وعلا ظلوما جهول صح ولا لا, لا يبال الإنسان دائما وابدا سعاد يظلم نفسه حتى في أمور مقنأ معينة ممكن يظلم نفسه في أمور عبادات طب العبادة خير ولا شار لا خير ولكنك لن تستطيع أن تضبط العبادة إلا ما ضبط له لك النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم تعلمون قصة عبد الله بن عمر بن العاصر لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه أطيك كذا وكذا والنبي يرده ليه لأن الإنسان ضعيف طب في وسط هذه الحياة وفي وسط هذه الأمور والفتن التي تموجه من المسلمين أين أنت؟ أين أنت؟ من القرآن. من القرآن. لذلك لما نعرش سريعا على بعض سريعاً الآيات من كتاب ربنا جل ربنا وعلا, وعلا. لك, أن لك أن تستشعر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يعني جملة ديت يذكر ربنا جل وعلا الإنسان يقول لك أيها المغرور المتكبر يا من تخيلت بأنك وحدك على وجه الأرض ارجع إلى أسك إيه والأصل؟, إيه والأصل؟ أن الله عز وجل قبل أن يخلق مخلوقات وخلق أشياء طيب انت كنت فيه كنت ما زلت في علم الله عز وجل ولكن أراد الله عز وجل لك أن يهيئ لك الأرض وأن يعطيك يعني أشياء ما أعطاها لأحد من خلقه فلك أن تتطعز هل اتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا تبدا يذكرك بايه ان انت انك انك لابد لك ان ترحل من هذه الحياه ولا يكون لك ذكر اصلا تفكر تفكر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرا هذه الات كان يتدبر والصحابه خلف لذلك كان في بكاء وكان في خشيه وكان في انكسار قلب وكان في عمل طيب أنت لما كنت موجود من الأصل معناه ان, أن وجودك على هذه الحياة مؤقت وقت. وقت إذن أنت جاي في مرحلة أو في مهمة ثم سترجع وستعود لذلك كتب علينا الموجود ولو كان لك بقاء أبديا ما كتب عليك يبا القرآن هو دستور الحياة هو المنهج. هو, المنهج. هو المنهج من قرأ من القرآن وتتبر, وتتبر سارع إلى الله عز وجل, وجل. طيب. طيب الجملة تتكي أنك تسارع وتبادر قبل أن يبادر بك تذكي وكلما ذكر, ذكر ذكرت نفسك أو ذكرت من حولك. حولك يرجع الإنسان, يرجع الإنسان. لماذا؟, لماذا؟ لأن الذكرى تنفع المؤمنين ليس المسلمين يا أخوة المؤمن الذي باشر, باشر الإيمان قلبه هل أتى على الإنسان حين من الجهن لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا قصيرا هذا هو الخلق وهذه هي المراح طيب فلان بيه تعالى فلان صبر, صبر, صبر, صبر, صبر فلان يقتل صبر فلان عنده منصر صبر حتى تعلم أصل لماذا؟, لماذا حتى ترجب لأنك, لا لانك لا شيء وربما, وربما تعتريك العنتريه, العنترية وتتكلم وتفعل, وتفعل اشياء, أشياء تظن بانك أمين تملك القدر تحيى وتميت. تحي وتميت. تحي وتميت يعني اذا انت إذن تأخذ, شخصية. شخصية. تاخذ شخصيه تاخذ عز وجل جدا شبه لنفس لو لما بيحصل اي مشكله مع اي واحد تقول مش عارف انا مين مش انت هذا خلقه هذا ما كتبه الله عز وجل عليه فعلام التكبر وعلام أن ترفع عقيرتك والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وساوى بين العباد إلا ما كان هناك تقوى وعمل صالح وأنا سوق لك قصة سريعة وقعت مع البكر السديق رضي الله عنه عمر رضي الله عنه كان جالسا بجوار أبي بكر في خلافته ثم جاء مال وأراد أن يقسم المال طبعا أن تكون تعلمون بأن هناك عدة مد من أعلى منهم كعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإيماء وهم مفضلون عن من غيرهم الجل الأول وإذا بأبي ذكر رضي الله عنه يجمع المسلمين ويساوي في العطايا عزيزة وإيه؟ يعني يدهي محمد زي إبراهيم زي أحمد الله بعمر بجواره وقال يا خليفة رسول الله ألا تخص أصحاب بدء؟ فردمزية وكلنا يعلم أهدفتهم وما لاخ وما وصل إليهم من ضعف وشدة وكانهم الجيل الأول هي تحملوا الرسالة والدعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم طب ما يلعلي وقال هذا الكلام فتبسم الصديق رضي الله عنه وكان أعلم الصحابة قال يا عمر إن الناس يتفاضلون في الماء دبينوا بينك كده ولكنهم عند الله عز وجل لا يتفاضلون إلا بالأجور وبما قدموا في الاصل في الاصل هو ده في التساوي ماشي, ماشي. خد خمسه ناخد خمسه مفيش مشاكل. ولكن هناك تفاضل قلبي في استجابه لامر النبي صلى الله عليه وسلم والمصارعه يكتب عند الله عز وجل لذلك البشاره جات لاهل الرضا جاء لاهل بدر الجنه جاءت لاهل بدر غالب من اهل بدر العده هذه كما قال جبريل اننا لا نعرف يعني الملائكه الذين نزلوا معك في بدر كما تعرفون اهل بدر في الارض يبقى دي مزيه اهل ولن يسخط الله عز وجل على اهل بدر كل هؤلاء حينما قدموا وعلموا طب دلوعكم كان بيمشي رافع راسه كان يمشي رويدا كانوا يعلمون بانهم عبيد لله وسيسالون وكان الواحد فيهم إذا وقعت منه هنة يعني حصل منه موقف مع الآخر ينزلوا على الأرض معلش ممكن الدرس يطلت سنة؟ إن الموضوع أصلاً في كلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقع بينه وبين ربيعة الدكعب الأسلامي موقف مش حانة, مش حانة على أي شيء فأبو بكر غاضب عليه فتكلم تلانم فإذا بالصديق بعد لحظة يرجع إلى ربيعة وقال يا ربيعة سمت عليك أن تقتص مني دعي يقول له إيه يعني زي أنا وقلت لك هو فنظر ربيعة في نفسي وقال انا أقول للصديق والله لا يكون أبدا طيب أبو بكر داع من الأول يعني ما فيش حد يسوقه طب سكت فقال لربيعة والله لأشكرنك لا إلى رسول الله طب ايه العلاقة؟ قال لك لا هناك حقوق لابد ان تؤدى وانا بشر وانت بشر وان كان لي السبب كلما نزلت الى الناس وكلما علمت قدرك رفعك الله عز وجل هو ده الاصل يا اخواني انذا الانسان يعلم حقيقة نفسه ثم يعود الى حقيقته ليه؟ لان ربنا لما جاء حكم بين الزوج وزوجة ايه؟ قال ان الله كان عليا يعني الكلام ده يعني اعلم منك حينما تحاول ان تصدم زوجك والعصمة في عيدك وانت تتحمل وانت ممكن تعمل كل شيء قال لك لا انتظر ان الله كان علينا كبيره يعني ممكن يأخذك اخذ عزيز المقدر وان كانت العصمة في يدك وهذا وهذه مخلوق ضعيف طيب ماذا قال له فأسرع الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قلت لربيعة ابن كعب الاسلامي كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا وكذا وكذا وقلت له رد علي خذ اختص فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة وقال يا ربيعة أترد على الصديق؟ يعني تأسف الرد عليك قال والله لا ينبغي لي أن أرد على الصديق قال يا ربيعة قل غفر الله لك يا أباب تات القصة انتهت لكن لما ربيعة رأى نزول الصديق له رضي الله عنه نازل هو الأخ ما هي دي قلوب أصحابه محمد وهم لما قرأوا القرآن تدبروا فعالمهم إنا خلقنا من متفاته حياة بسيطة مع مهين يلقى في الحرام في ولا وزنه هذا خط لذلك لما تقرأ وتتدبر الآيات تنزل لله عز وجل مثلنا لا يرفع رأسه عن السجادة كما يقال لماذا؟ لأن لله علينا نعم ونحن لا نشعر به القرآن بين أيدينا ولا يقل السنة بين أيدينا ونسأل كيف الطريق ما هو ذلك؟ ضع. ضع وعجز ثم قال ربنا جل وعلا نبت ليه يعني جابك في الدنيا رحلة, رحلة ثم ابتلاك, ابتلاك. والابتلاك يخلنا يكون على, على, على أمور إما بالسراء وإما بالضراء فأقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا أحد ذلك إلا للمؤمن ما قالش للمسلم إن كلنا مسلمين أما الإيمان فشيء في القلب لا يعلمه إلا الله عز وجل والمؤمن يلقاس بعمله وبخشيته من الله عز وجل وبما خدم. خدم نبت لي فجعلناه, فجعلناه سميعاً تصيراً سميع أتى بصفة السمع والبصر والعلماء يقولون ان الإنسان أول شيء يعني أول جارحة تتحرك في الإنسان هي السم لابد أن يسمع لذلك تلاقيه في البداية ما يفتح شيئاً أو ما ينزل من بطنهم ولكن يسمع ولا يستطيع. ولا يستطيع. اللي ان يشاء نضجه ثم يفتحه عين. لذلك لما تنادي على واحد الصوت يفتي يأتي وزنه. ثم ايه? <تصفيق> ثم العين يتحرر. قال, قال العلماء اتصل السمع بالقلب. وده من عجيب ايات الله, الله عز وجل في الانسان. ان يتصل السمع بالقلب. ومواشرة. قال فيأتي الامر للقلب فيعقل او لا يعقل. لذلك لما احد يقول لك ايه? يسمع من هنا وطبع من هنا. يعني ايه? يعني ايه? فلن بيتكاري يقول لك. مش عايز يس... ولكن إذا فاتح أذنه وسمع نزل الكلام في القلب فلا ينسى لذلك حملت القرآن وحملت السنة والعلماء كانوا يعقلون بقلوبهم لذلك الواحد ممكن يسرد لك الحديث او القرآن لا يلحن ولا يخل لأن صار العلم محفور في القلب لذلك ذكره ربنا جدل وعلا وقال لأنه كان سميعا بصيرا يعني يسمع ثم يعقل ثم يتحرك ثم قال إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً تعرف السبيل إنه طريق ولن يقيم الله عز وجل عليك الحجة بالطريق إلا حينما يرسل إليك نبي طمع. أرسل إليك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لك؟ قال لك هذا حلال وهذا حرام فلزاما عليك أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت ثم علق ربنا وقال ايه? انا هديناه, هديناه السبيل. اما شاكر وإما, وإما, واما ايه? كفور. ثم بدأ بالعقوبة ليحرك في قلبه. حرق. فماذا, قال فماذا, فماذا قال لك? قال انا اعتدنا للكافرين سلاسل, للك سلاسل واغلالا, سلاسل وأغلالا, وأغلالا وسعير. وسعير. يعني ايه? يقول لك اذا كفرت فاعلم بان عزاب الله عز وجل شديد. طب انت بادئ ليه? قال لان يبدأ بالمهم ثم الهم. فقدم هنا عذاب الكافر حتى لا يتجرأ الإنسان على الكفر وأن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه إذا أراد النجاة طب أنا خوف خلاص فم الأمر ماذا بعد ذلك اسمع ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا هنا الجزاء جزاء من؟ الأبرار, الأبرار الأوفياء, الأوفياء, الأوفياء الأطقياء, الأطقياء لذلك صح, صح على النبي صلى الله, عليه صلى الله عليه وسلم بأنه ذكر حديث وهذا الحديث يقول بأن ما من خارج يخرج من بيته إلا تحت رايتان أعقل جيدا, أعقل جيداً. أيوما الرايتين أيوما الرايتين قال, قال راية لملك وراية للشيطان وكما قال صلى الله عليه وسلم قال فإذا خرج العبد في ابتغاء مرضات الله أتبعه الملك برايته والحديث عند أحمد والحديث حسن حتى يرجع إلى بيته يعني ماشي تحت صدر راية من الملك يسدده الله عز وجل ويحفظه إما شاكرا وإما كفورا قال, قال ثم إذا خرج لغير الله أتبعه الشيطان برايته حتى يرجع حتى إلى بيته طيب ده واحد ماشي مع ملك إذا المسدد يتكلم يزكو يفعل الخيرات يأزه على الخير أز طيب وصحبنا التاني اللي شال الشيطان في جيبه وماشي معاه خلاص توقع منه كل شيء بصر كلام أعراض كل شيء يفعله لأن قارينه الشيطان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجك هامل قال لك حدد الوجه وحدد الطريق وحدد الهدف ثم اخرج هذا الحديث يخدمنا هنا إنها دينه السبيل إما شاكرا وإما كفورا في المطالب إيه؟ أن تحسن النية قبل أن تخرج من بيتك أولا وأن تعلم بأن الله عز وجل وكل ووضع مام بيتك إما شيطان وإما ملك فأنت بالخيار. بالخيار إذا أردت أن إذا تسلك طريق الله عز وجل, عز وجل، فعليك, فعليك أن تتبع الملأ وأن, وأن تخلص لله أولا, لله أولاً. أولاً. وإذا أردت, أردت الطريق الآخر أولاً. فأنت وشمل, فأنت وشمل. إبه إذن, إبه إذن ربنا جل, ربنا جل وعلى ورحيم ويعطي الإنسان ويتمنى كلنا نتمنى من الله عز وجل أن نقبل على الله عز وجل بدون ذنوب مع ولكن يسقط الانسان مع ضعفه وعجزه فإذا سقط فلا ملجأ ولا منجأ إلا من الله عز وجل إذن يا أخواننا القرآن هو حمل الله عز وجل وهو دستور الحياة من أراد النجاح فعليه بالقرآن علي أن يتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم آخر العهد الذي قال قلن نبيس عليكم بسنتي فقال العلماء الكتاب والسنة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر ذنوبنا وإصرفنا في أملنا اللهم رضوطنا أن الحق رضا جميلا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم, اللهم, اللهم أقل عفراتنا اللهم اغفر لمن قرأنا